صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل حق التقوى واعلموا اننا جميعا عن هذه الدنيا في يوم من الايام راحلون فاعدوا العده للاخره وان الدار الاخره لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون عباد الله مر معنا في الخطبه الماضيه كيف ان الله عز وجل قدر بلطفه ان موسى عليه الصلاه والسلام يولد في المكان الذي قرر فرعون ان يقتل كل مولود فيه ثم يلقى بامر الله عز وجل وهو رضيع صغير في ايامه الاولى لما ولدته امه يامرها الله جل وعلا ان تضعه في صندوق وتقذفه في اليم ثم بعد ذلك من الذي يستخرجه اله فرعون اعداء المؤمنين يستخرجونه من من هذا المكان العجيب ثم يفتح الصندوق وتكون المفاجاه ان فرعون يقبل ان يتربى هذا الطفل في بيته فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون بعد ذلك يا عباد الله تربى موسى عليه الصلاه والسلام في بيت فرعون ياكل من اكله ويلبس من لباسه ويركب مركبه وفي يوم من الايام دخل موسى وكان قد بلغ الرجوله دخل المدينه في وقت سكون من الناس فوجد رجلين يقتتلان احدهما من جماعته من بني اسرائيل والاخر من جماعه فرعون فتدخل موسى عليه السلام فضرب الذي من قوم فرعون وكان موسى شديدا ذا بنيه قويه فضربه واحده ادت الى قتله ثم بعد ذلك ندم عليه السلام ودعا ربه وساله المغفره فغفر الله له ثم فر هاربا لما سمع ان جماعه القتيل يطلبونه يريدون قتله فتوجه الى ارض مدين وتزوج هناك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 قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم لما اراد موسى عليه السلام ان يرجع هو وزوجته الى مصر وسار في الطريق اكرمه الله عز وجل بالرساله واوحى اليه وخاطبه الله سبحانه وتعالى بنفسه ما اعظم هذا المشهد ايها الاخوه انسان مخلوق من طين يخاطبه رب العالمين لا اله الا الله مشهد عظيم ولذا يسمى موسى بالكليم عليه الصلاه والسلام لم يكلم لم يكلم الله سبحانه وتعالى الا موسى عليه الصلاه والسلام هذا المشهد ايها الاخوه مشهد عظيم يبعث على تعظيم الله سبحانه وتعالى كلمه الله وارسله الى فرعون بالايات والسلطان المبين فتوجه موسى مباشره حاملا معه النور والهدى الى فرعون المجرم يريد ان يخرج فرعون وقومه من الظلمات الى النور فدعا فرعون مباشره الى الله فماذا كانت الإجابة هذه القصة أيها الإخوة مرة معنا في الخطبة الماضية أنها تكررت في القرآن مرة مختصرة ومرة مطولة وفيها عبر كثيرة جدا لكننا نختصر أيها الإخوة بالشكل الذي يوصل خلاصة القصة لما دعى موسى عليه السلام فرعون كانت الإجابة الفورية من فرعون وقال تدل على عقليه عجيبه جدا هو يعتقد ان الناس وان ال... الذين يطيعونه ويسمعونه انهم يعتقدون انه رب العالمين وهو في قراره نفسه يعلم انه مخلوق ولكن يقول ما علمت لكم من اله غيري بمجرد ان دعاه ماذا قال قال وما رب العالمين ايش رب العالمين هذا فاجابه موسى رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين فقال فرعون لمن حوله مستهزئا ساخرا الا تستمعون ما تسمعون ماذا يقول هذا المجنون يقصد موسى عليه السلام فذكره موسى باصله وانه مخلوق من عدم وان اباءه واجداده ومن سبقوه هلكوا وسيهلكوا وان الله هو رب العالمين قال موسى كما قال الله تعالى قال ربكم ورب ابائكم الاولين حين اذ بهت فرعون وانقطعت حجته فلجا الى ادعاء الجنون في موسى فاخبره موسى عليه السلام ان الجنون هو انكار الالهه وان الجنون هو انكار رب العالمين رب السماوات والارض وما بينهما فلما لم تنفع المحاجه مع هذا المعتوه وشعر موسى انه لا فائده وشعر فرعون ايضا انه سيخسر نتيجه الحوار المنطقي توعد موسى فقال له لان اتخذت الهنا غيري لا غيري لا اجعلنك من المسجونين لم يملك حجه يرد بها الحق الا التهديد وصار فرعون يتخبط ويحاول ان يشغل السامعين بامور اخرى وهذه طريقه كل مفلس من المبادئ وكل من نبذ شرع الله عز وجل يستخفون بعقول الناس ثم يشغلونهم بامور لا يقبلون منهم ان يقال ان هذا حق وهذا ما يحصل بالفعل مع الاسف الشديد في كثير من بقاع الارض كثيرا من اخواننا المسلمين اليوم في بعض البلدان والله يا اخوه انهم يذوقون الويلات نسال الله تعالى ان يفرج عن اخواننا في الشام اخواننا في الشام يحتاجون منا الدعاء والنصره نسال الله تعالى ان يخلصهم من فرعون اللهم خلصهم من هذا الفرع من هذا الفرعون الظالم الطاغ نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل عذابه ورجزه وأليم عقابه على هؤلاء المجرمين الذين ساموا إخواننا سوء العذاب المقصود أيها الإخوة أنه لما تمادى فرعون وقومه في كفرهم وطغيانهم ولم يستجيبوا للناصحين أوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج وقومه في كفرهم ومن معه من المسلمين من أرض مصر في الليل ويذهبون إلى بلاد الشام فلما علم فرعون بذهابهم غضب غضبا شديدا وجمع جيشه وجنوده ليلحق بهم قال تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون كما يقال اليوم عن اخواننا المسلمين في سوريا انهم عصابات مسلحه وهم والله ليسوا عصابات مسلحه بل اناس يطالبون بادنى باذنى ادنى مراتب الحريه والحفاظ على الكرامه مع الاسف الشديد الاعلام المجرم هناك يسمي هؤلاء وهم اطفال ونساء يسميهم بهذه الاسماء قال الله تعالى فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغاائض واننا لجميع حاذر من الذي حصل تحرك فرعون ومعه جنود حتى ادركوا موسى وقومه عند البحر وتراء الجمعان قريبين من بعض ينظر بعضهم الى بعض لم يبق الا القتال قال الله تعالى فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون البحر امامنا وهذا الطاغيه مع جنوده من خلفنا فادركونا وانتهى الامر لكن الجواب من الكليم موسى الواثق في الله سبحانه وتعالى قال كلا انمعي ربي سيهدين سار موسى وقومه ولم يلتفت الى هذا الموقف الحرج الموقف الصعب البحر امامهم وفرعون من ورائهم لكن يا اخوه كيف يخاف من كان الله معه قالها موسى عليه الصلاه والسلام بكل ثقه وبكل ثقه وبكل وضوح ان معي ربي سيهدين فتقدم صلوات الله و سلامه عليه تقدم الى البحر وهو يتلاطم بامواجه فضرب بعصاه ضربه فانفلق البحر بقدره الله عز وجل معجزات معجزات من الله الذي يملك كل شيء فصار فيه 12 طريقا يابسه في وسط البحر 12 طريق وسار خلفه فرعون وجنوده فلما تجاوز موسى وقومه البحر وخرج اخرهم من البحر وتكامل فرعون وقومه في داخل الطرق اليابسه في وسط البحر اطبقه الله عليهم لا اله الا الله وعاد البحر الى حالته الاولى قبل الانفلاق هلك الطاغيه في لحظه وجعله الله عبره لكل من سار على طريقه وسلك مسلكه هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاوله ان في ذلك لعبره لمن يخشى ايها الاخوه القصه بها احداث كثيره قصه السحره وقصه العصا قصص كثيره جدا لكن هذا باختصار شديد كيف انتهى المشهد مع هذا المجرم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوره لما راى بني اسرائيل يصومونه شكرا لله انه اهلك هذا الطاغيه في ذلك اليوم فقال نحن احق احق بموسى من هؤلاء فصامه عليه الصلاه والسلام شكرا لله سبحانه وتعالى ونحن لا نملك الا شكر الله عز وجل على نعمه المتصله ونساله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته بارك الله لي ولكم في القران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 فيا عباد الله لقد ختم الله الآيات السابقه بقوله ان في ذلك لعبره لمن يخشى من كان عنده خوف من الله وخشيه من عقابه فليتفكر في هذه الايات العظيمه ستحصل له الفائده ان شاء الله فرعون اهلكه الله عز وجل وهو يملك ما لا يملك معشاره موسى ومن معه عليه الصلاه والسلام الله عز وجل بيده مقاليد الامور اذا املا للكافرين انما يملا لحكمه النتيجه والنهايه هي غلبه اهل الحق باذن الله اقول يا اخوه لاخواننا في الشام بالذات في الشام نقول ان الفرج قريب لا يدخل الياس والاحباط الى نفوسكم ونحن معكم والله بما نستطيع وكل المسلمين معكم بالدعاء والنصره الفرج قريب والنصر ساعه فلتصبروا ولتحتسبوا لقد صبر من كان قبلكم من المؤمنين عبر التاريخ وكانت النتيجه ولله الحمد النصره للحق واهله فعلى كل مؤمن ايها الاخوه الكرام ان يثق ان يثق بنصر الله وان يحسن الظن بربه ويعمل الاسباب ويبذل كل ما يقدر عليه لاعلاء كلمه الله بالطرق المشروعه بالطرق الشرعيه الصحيحه والطرق الشرعيه ايها الاخوه في الاصلاح الطرق الشرعيه في نصره الحق لا تكون الا من خلال العلم ومن خلال الشرع ومن خلال اهل العلم الذين يوقعون عن رب العالمين الله سبحانه وتعالى بعد انقطاع النبوة وموت محمد صلى الله عليه وسلم جعل المرجع للناس لأهل العلم فيجب علينا أيها الإخوة أن نكون دائماً على صلة بالعلماء لأنهم هم صمام الأمان في كل مكان وفي كل زمان ومن فوائد القصة أيها الإخوة أن نتأمل في عظيم حفظ الله عز وجل أوليائه هذا الغلام الصغير يخرج رضيعاً من بيته في تابوت ومعه ثم يقذف في النهر وتحيطه عنايه الله ويحفظه الله ثم يعيش في بيت عدوه هذه اشياء تدعو الى التامل كيف ان الله عز وجل اذا اراد شيئا هيئ اسبابه سبحانه وتعالى وهذا مصداق حديث الرسول عليه الصلاه والسلام حين قال لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك حتى قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فلا يجوز للمسلم ان يخاف الا من الله سبحانه وتعالى ثم يتوكل على الله عز وجل ومن فوائد القصه ان فرعون ما استطاع ان يستعبد بني اسرائيل ما استطاع ان يستعبدهم الا بمنطق القوه والبطش وهذه الطريقه الفرعونيه يستخدمها كل من اراد ان يعبد الناس له وقد سمعتم ورايتم ايها الاخوه مع الاسف الشديد في وسائل الاعلام كيف يطؤون على رؤوس العباد ويقولون لهم قولوا لا اله الا بشار اعوذ بالله اعوذ بالله من يتصور ان انسانا يقول مثل هذا الكلام هذا دليل ايها الاخوه على ان الدماء الفرعونيه تجري في في اجساد هؤلاء نسال الله تعالى ان يخلص المسلمين من شرورهم على كل حال ايها الاخوه هذه القصه وامثالها مليئه بالعبر والله عز وجل امرنا بتدبر القران قال سبحانه وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فعلينا ايها الاخوه ان نجعل لهذا القران حظا من اوقاتنا نقرا ونتدبر والذي يشكل علينا نرجع الى كتب التفسير ونسال فان هذا القران فيه الهدايه والنور وفيه كل خير وكثير من هذه الخيرات التي في القران لا تخطر على بال الناس لانهم مع الاسف لم يعطوا القران حقه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم اصلح ولاه امور المسلمين واهدهم لما تحبه وترضاه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 اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا نافعا غير ضار يا رب العالمين اللهم اختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين